الذين من قبلكم கீமல دَمَن تَمَّ لَذِينَم كَوَنِكُمْ بِخَلْقٍ وَهُو كُلُّ ذِي خَاوَ وَنَائْتَ عَاقِصَ أَحْمَامُ பண்ணிய وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبل